يا ذات الأثنان، يا عشق الهيمان، فيك الحور لا لم تطمث من إنس أو جان. إنها الجنة، دار كرامه الرحمن، فهل من مسمّر لها؟ إنها الجنة، فعمل لها بقدر مقامك فيها. إنها الجنة. ومن لها بقدر شوقك إليها إنها الجنة دار الموقنين بوعد الله المتهجدين في ظلام الليل والصائمين في الهواجر والله الذي لا إله إلا هو ما حلية الجنة ولا زينت لأمة من الأمم مثل ما حليت وزينت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومع هذا لا نرى لها عاشقا ولم نسمع لها طالبا إنها الجنة <تصفيق> الجنة يا ذات الافنان يا عشق الهيمان فيك الحور لا لم تطمث من إنس أوجان يا ذات الأفنان يا عشق الهيمان فيك الحور لا لم تطمث من إنس أو جان أنت الفوز لمن في الليل صلى للرحمن أنت الكنز لمن لم يخسر أبدا في الميزان أنت الفوز لمن في الليل صلى للرحمن أنت أنت الكنز لمن لم يخسر أبدا في الميزان فرح الصائم حين ينادى من باب الريان يا ذات الأفنان يا عشق الهيمان فيك الحور لا لم تطمث من إنس أوجان يا ذات الأفنان يا عشق الهيمان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 فيك يقوت وفواكهك من كل زوجان العذب والمالح فيك دوما يلتقيان فيك يقوت وفواكهك من كل زوجان فيك حياة أبدا تبقى والخيرات حسان يا ذات الأثنان يا عشق الهيمان فيك الحور لا لم تطمث من إنس أو جان يا ذات الأفنان يا عشق الهيمان فيك الحور لا لم تطمث من إنس أو جان يا من قد أجريت الشمس والقمر بحسبان، يا من أنت الحي وكل يوم الساعة ثان، يا من قد أجريت الشمس والقمر بحسبان، يا من أنت الحي وكل يوم الساعة يا من قد الشمس والقمر يا من الحي وكل يوم الساعة ثان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 يا ذات الافنان يا عشق الهيمن، فالبدار البدار، قبل أن تصفر شمس العمر، وقبل أن يحين الغروب، فمن تخيل دوام اللذة في الجنة، هان علي في الدنيا كل بلاء وشدة، هان علي في الدنيا كل بلاء وشدة، هان علي في الدنيا كل بلاء وشدة هان علي في الدنيا كل بلاء هان علي في الدنيا